يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم داهنم وبئس المصير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 فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعذوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الرحيم